واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من وراء ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهبني من لذنك وليا يرثني وييث من آل يعقوب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 وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ مَاتَ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 القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبذوث وتكون الجبال كالعهن المبذوث أما من خفت مواسيمه فأمه هاوية وما أدرك ما هي نار حامية الله أكبر الحمد لله رب العالمين